قال ابن أبا واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصت بذى المنظومي تسهيل منثور ابن آج لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا والله أستعين في كل عمل إليه قصدي وعليه المتكل باب الكلام إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أن يعرف فقف ما قفوا وبحروف الجد وهي من إلاء وعن وفي ورب والبا وعلا والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى والفعل بالسين وسوف وبقد فاعلم وتتأني في ميزه ورد والحرف يعرف بأن لا يقبلا لسم ولا فعل دليلا كبلا باب الاعراب الاعراب تغيير أواخر الكلم تقدير او لفظا فبل وذلك التغيير للطرابي عوامل تدخل للإعراب أقسامه أربعة تأموا رفع ونصب ثم خفض جزم فالاولان دون ريب وقعا في الاسم والفعل المضارع معا فالاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بجزم فعلما باب علامات الرفع ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء وارفع به الجمع المكسر وما جمع من مؤنث فسلما كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل وارفع بواو خمسة أبوكا أخوك ذو مال حموك فوكا وهكذا الجمع الصحيح فاعرفي ورفع ما ثنيته بالالف وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون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 واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا والخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت فأقوا علامات الخفض علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فاقتفي فالخفض بالكسر لمفرد وفا وجمع تكسير إذا ما صرفا وجمع تأنيث سليم المبنى واخفض بياء يا أخي المثنى والجمع والخمسة فاعرف واعترف واخفض بفتح كل ما لا ينصرف أبو علامات الجزم إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم على متاني فاجزم بتسكين مضارعا أتا صحيح الآخر كلم يكن فتا وجزم بحذف المكتسعت لا آخره والخمسة الأفعال باب قسمة الأفعال وأحكامها وهي ثلاثة مضي قد خلا وفعل أمر ومضارع على فالماضي مفتوح الأخير أبدا والأمر بالجزم لدى البعض ارتبا ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد نأيت فدره وحكمه الرفع إذا يجردوا من ناصب وجازم كتسعد باب نواصب المضارع ونصبه ولم إذا وكي ولا مكيلا من جحود يا أخي كذاك حتى والجواب بالفاء والواو ثم أورزقت اللطفاء باب جوازم المضارع وجزمه إذا أردت الجزما بلم ولما وألم ألما ولا من الأمر والدعاء ثم لا في النهي والدعاء للت الأملا وإن وما ومن وأنا مهما اي متى أيان أين اذما وحيثما وكيفما ثم إذا في الشعر لا في النثر فدر المأخذ المرفوعات من الأسماء باب الفاعل الفاعل ارفع وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجدا وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا كصطاد زيد واشتريت أعفرا باب النائب عن الفاعل إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مذهما أو جاهلا فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه فأول الفعل اضمما وكسرما قبيل آخر المضي حتما وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت كاكرمت هند وهند ضربت باب المبتدا والخبر المبتدا اسم من عوامل سلم لفظيه وهو برفع قدوس وظاهرا يأتي وياتي مضمرا كالقول يستقبح وهو مفترى والخبر اسم الذي قد اسندا إليه وارتفاعه الزم ابدا ومفردا يأتي وغير مفرد فاول النحو سعيد مهتدي والثالق الاربعه المجرور نحو العقوبه لمن يجور والظرف نحو الخير عند اهلنا والفعل مع فاعله كقولنا زيد اتى والمبتدى مع الخبر كقولهم زيد ابوه ذو بطر باب كان واخواتها ورفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الافعال حكم معتبر كان وامسى ظل بات أصبحا أضحى وصار ليس مع ما برحا ما زال من فك وما فتئ دام وما منها تصرفا له بما لها ككان قائما زيد وكن برا وأصبح صائما باب إن وأخواتها عمل كان عكسه لا إن, إن لكن ليت ولعل وكأن تقول إن مالكا لعالم ومثله ليت الحبيب قادم اكد بأن أن شبه بك أنت لكن يا صاحل الاستدراك عنه وللتمني ليت عندهم حصل وللترجي والتوقع لعل باب ظن وأخواتها انصب بأفعال القلوب مبتدا وخبرا وهي ظننت وجدا رأ حسبت وجعلت زعما كذا كخلت واتخذت علما تقول قد ظننت زيدا صادقا في قوله وخلت عمرا حاذقا توابع باب النعت النعت قد قال ذو الألباب يتبع للمنعوت في الإعراب كذاك في التعريف والتنكير كجاء زيد صاحب الأمين المعرفة والمكرة وعلم هديت الرشد أن المعرفة خمسة أشياء عند أهل المعرفة وهي الضمير ثم الاسم العلم فذو الاداه ثم الاسم المبهم وما إلى أحد هذه الاربعه أضيف فافهم المثال واتبعه نحو أنا وهند والغلام وذاك وابن عم من الهمام وانت رسما شائعا في جنسه ولم يعين واحدا في نفسه فهو المنكر ومهما تردي تقريب حده لفهم المبتدي فكل ما الف واللام يصلح كالفرس والغلام باب العطف هذا وان العطف ايضا تابع حروفه عشرة يا سامع الواو والف ثم او اما وبل لكن وحتى لا وان فجهتنل كجاء زيد ومحمد وقد سقيت عمرا او سعيدا من ثمد وقول خالد وعامر سدد ومن يتب ويستقم يلقى الرشد باب التوكيد ويتبع المؤكد التوكيد في رفع ونصب ثم خفض فاعرف كذاك في التعريف فقف الأثر وهذه ألفاظه كما ترى النفس والعين وكل أجمع وما لأجمع لديهم يتبع كجاء زيد نفسه يصول وإن قومي كلهم عدول ومرذا بالقوم أجمعينا فاحفظ مثالا حسنا مبينا باب البدل إذا اسم نبدل من اسم ينحل إعرابه والفعل أيضا يبدل. أقسامه أربعة فإن ترد إحصاءها فاسمع لقولي تستفد فبدل الشيء من الشيء كجاء زيد اخوك كذا سرور بهجاء وبدل البعض من الكل كمن يأكل رغيفا نصفه يعطي الثمن وبدل اشتمال نحو راقني محمد جماله فشاقني وبدل الغلط نحو قد ركب يد حمارا فرسا يبغي اللعب منصوبات من الأسماء باب المفعول به مهما ترسما وقع الفعل به فذاك مفعول فقل بنصبه كمثل زرت العالم الأديب وقد ركبت الفرس النجيبا وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا فأول مثاله ما ذكرا والثاني المتصل ومنفصل كزارني أخي وإياه أصل ذاو المفعول المطلق والمصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعل وانتصابه بدا وهو لدى كل النحوي ما بين لفظ ومعنوي فذاك ما وافق لفظ فعله كزرته زيارة لفضله وذا موافق لمعناه بلا وفاق لفظ كفرحت جذلا باب الظرف الظرف منصوب على إضمار في زمانيا مكانيا بذا يفيه أما الزماني فنحو ما ترى اليوم والليلة ثم سحرا وغدوة وبكرة ثم غدا حينا ووقتا أمدا وأبدا وعتمة مساء أو صباحا فاستعمل الفكرة النجاحا ثم المكاني مثال مذكرا أمام قدام وخلف وورا وفوق تحت عند معزاء مع تلقاء ثم وهنا حذاء باب الحال الحال للهيئات أي لمن بهم منها مفسرا ونصبه حتم فجاء زيد ضاحكا مبتهجا وباع عمرو والحصان مسرجا وانني لقيت عمرا رائدا فاعم مثال واعرف المقاصدا وكونه نكره يا صاحي وفضلة يجيء بالتضاحي ولا يكون غالبا ذو الحال الا معرفا في الاستعمال باب التمييز اسم مبين لما قد انبهم من الذوات باسم تمييز نوسم فانصب وقل قد طاب زيد نفسا ولي عليه أربعون فلسا وخالد أكرم من عمر أباء وكونه نكرة قد وجباء باب الاستثناء إلا وغير وسوا سوا سوا خلا عدا وحاش الاستثناء حوا إذا الكلام تم وهو موجب فما أتى من بعد إلا ينصب تقول قام القوم إلا عمرا وقد اتاني الناس إلا بكرا وإن بنف وتمام حليا فأبدل او بالنصب جيء مستثنيا كلم يقم أحد إلا صالح أو صالحا فهو لدين صالح أو كان ناقصا فأعربه على حسب ما يجيء فيه العمل كما هدى إلا محمد وما عبدت إلا الله فاطر السماء وهل يلوذ العبد يوم الحشر إلا بأحمد شفيع البشر وحكم ما استثنته غير وسوا سوى سواء أن يجر ولا سوا وانصب او اجرر ما بحاشا وعد ألا قد استثنيته معتقدا حاله النصب بها الفعلية وحالة الجد بها الحرفية تقول قام القوم حاشا جعفرا أو جعفر فقس لكيما تغفرا بابلا انصب بلا منكرا متصلا من غير تنوين إذا أفرتلا تقول لا إيمان للمرتاب ومثله لا ريب في الكتاب ويجب التكرار والإهمال لها إذا ما وقع انفصال تقول في المثال لا في عمري شح ولا بخل إذا ما استقري وجاز إن تكررت متصلة إعمالها وأن تكون مهملة تقول لا ضد لربنا ولا ند ومن يأتي برفع فاقبلا باب المنادى إن المنادى في الكلام يأتي خمسة أنواع لدى النحات المفرد العلم ثم النكره أعني بها المقصودة المشتهرة ثم تضد هذه فانتبه ثم المضاف والمشبه به فالأولان ابنهما بالضم أو ما ينوب عنه يا ذا الفهمي تقول يا شيخ ويا زهير والباق فانصبنه لا غير باب المفعول لأجله وهو الذي جاء بيانا لسبب كينونة العامل فيه وانتصب كقنت إجلالا لهذا الحبري وزرت أحمد ابتغاء البري باب المفعول معه وهو اسم انتصب بعد واوي معية في قول كل راوي نحو أتى الأمير والجيش قبا وسار زيد والطريق هاربا المحفوظات من الأسماء باب الإضافة الخفض بالحرف وبالإضافة كمثل زرت بن أبي قحافة نعم وبالتبعية التي خلت وقررت أبوابها وفصلت وما يلي المضاف باللام يفي تقديره بمن وقيل او بفي كابن استفاد خاتمي نضاري ونحو مكر الليل والنهاري قاتمة قد تم ما اتيح لي أن أنشئه في عام عشرين وألف ومئة بحمد ربنا وحسن عونه ورفده وفضله ومنه منظومه رائقه الالفاظ فكل ما حوته ذا استحفاظي جعلها الله لكل مبتدي دائمه النفع بحب احمد صلى عليه ربنا وسلم واله وصحبه تكرما